الليله الفرحه مثل فرحه العيد يا مرحبا ترحيب غالي بغالي الله جمع فرحات محمد مع أحمد من فرحتي غنيت إهال حالي من فرحتي نحسر الليل لطاب الجوي والفكري طاب وبثواريق معللي سرى ليلها وقت تيلة بدال شعري باب وجواب تكسرشنا بما تصل مواصل. شعري بما تصل مواصلة والهجوا على حيله أتصغر بعيني ناطحات السحاب عندي شرها يطرب عي لصرجت خيله يا احمد مناور ابو احمد عزيزا جناه سيره العز في اسمع اسم اسمع مرحب عندي مرة سح على الطيب ديشا سمعت انتاجني يا اسمع لحمة اسمع اسمع دوني والنعم ما يدخل رصيد الحساب المواجه في لاحقة ما عادي لها دوني واجب صيوفه لو يشحه ذهب والصياني يواسد حشوها حيلها لو يسجوني مع دربه ظهور الركاب تيري انكي لها والروضة سرب عثرت كيلة الصعب كل ما ترمي يلبح نحف حبيلها من بني عبسي ربعي يومي وقت الحراب قمة المجد والهبه رحده رحده رحده احذر من بني عبسي ربعي يومي وقت الحراب قمة المجد والهبه مداهي فعلهم باسي وفليت قصة خلي الأجيالي تاخد درس من جيلها يا الله انك تقدني طريق الصواب يا عسل الخير يقبل في مقابلها نعصر الليل رطاب الجوي والبن رطاب وبطواري يمحل لي سرى ليلها وقت قيلة بدال شعري باب وجواب لما تصل مواصيلها عادي لو وصلت الجراحي بالواسسة اتصرف لا سمعنا صوتها يشيلها شعر راسي ونا توي بعزة الشباب حيلة الوزي والهدوى على حيلها اتصغر بعيني ناطحات السحاب عندي شرها اتي ربعي لسرجة خيلها يحمد مناو ابو أحمد عزيزة جناب سيرة العز في كجبة فاصينا لا حضرتك حضور ما يسد الغياب دلت الكيف يعجبني فناجي لها مرحبا شاء رأت المغلوغنا كم صباب والصغادي اجتباب كيزي من هيلها أرحب عندي مرة سح على الطيب دي شاء بسمع اسمع اسمع اسمع دوني والنعمي ما يتخرص رصيد الحساب المواجي سلاحة قد لها دوني واجب صيوفه لو يشح سهب والصياني يواسط حشوها حيلها لو يسجو مع دربه ظهور الركاب تيني تهدى كلها والروهة في ربعه تركي لا صعب كل ما ترمي البث من بني عبس يوم وقت الحرب صار لك يوقف خلل من جيلها خل اجيال تاخذ درس من جيلها